وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقنا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى مما معه وهذا كتاب مصدق لسان عربيا ليُنذر الذين ظلموا ليُنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي انني تبت اليك واني من المسلمين اولئك الذين نتقبل عنهم احسنا ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصيق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه افل لكما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 أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الوون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.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 بكم ويجركم من عذاب أليم، وما لا يجبر داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين، أ ولم يروا أن الله